بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت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 وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَاهُ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهُ فَأَمَّا مَنْ